فَلْيَظُر أَّهَا أَزْكَ طَعَامًا فَلْيَأتِكُمْ بِرِزْقِم مِنْهُ وَيَتَلَقَّف وَلَا يُشعرًاَّ بِكُمْ حَدَا إنِهُ ب إ إن يَظهَروا عَلَيكُمْ يَرْجمُوكُ أَوْ يُعيدُكُم فِي مَِّتِهِمْ وَلَ تُفِْح إِذًا أَبَدَا وَكَذَلِكَ أَعثَرنَا عَلَيهِمْ لعلَمُ وَأََّ وَعْدَى اللَّهِ حَبُّم وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيبَ فِيهَا إذْيَتَنَ زَعونَ بَيْنَهُم أَمْرَهُم إذْيَتَنَا زَعونَ بَيْنَهُمْ أَمرَهُم فَقالَاوا بَنُوا عَلَيهِمْ بُنْيَانَ الرَبُّهُم أَعلَمُ بِهِمْ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 وَضربَ لَهَُّ ثَلَ الرَّجُ لَْ جَعلن لِأَحَدِهِ مَا جَّتَين مِنْ أَعنَّابِ وَحَفَثْنهُماَا بَِخْل وَجَعَن بَْنهُ مَا زَررع كِلتَ الجَّتَينِ آتَت أُكُ هَا وَلَم تَظْنم مِنْه شَيْئ وَفَجررناَا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 وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدَمًا آتوني زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعْلَهُ نَارًا قَالَ آتوني